بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو المختص بعلم الغيب في السماوات والأرض وذكر هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون ايان يبعثون وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وقوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب الآية وقوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله الآية وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض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 أنه يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من وحيه كقوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول الآية وقد أشار إلى ذلك بقوله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى أبصر به وأسمع أي ما أبصره وما أسمعه جل وعلا وما ذكره في هذه الآية الكريمة من اتصافه جل وعلا بالسمع والبصر ذكره ايضا في مواضع اخر كقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير وقوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير والآيات بذلك كثيرة جدا قوله تعالى ما لهم من دونه من ولي ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الكهف ليس لهم ولي من دونه جل وعلا بل هو وليهم جل وعلا وهذا المعنى مذكور في آيات أخر كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فبين أنه ولي المؤمنين وأن المؤمنين أولياؤه والولي هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به فالإيمان سبب يوالي به المؤمنون ربهم بالطاعة ويواليهم به الثواب والنصر والإعانة وبين في مواضع أخر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض كقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الآية وقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآية وبين في موضع آخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وبيّن في موضع آخر أنه تعالى مولى المؤمنين دون الكافرين وهو قوله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وهذه الولاية المختصة بالمؤمنين هي ولاية الثواب والنصر والتوفيق والإعانة فلا تنافي أنه مولى الكافرين ولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة كقوله وردوا إلى الله مولاهم الحق وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ رَاجِعٌ لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْمَفْهُومِينَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقِيلَ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ مَا لَهُمْ راجع لمعاصر النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار ذكره القرطبي وعلى كل حال فقد دلت الآيات المتقدمة أن ولاية الجميع لخالقهم جل وعلا وأن منها ولاية ثواب وتوفيق وإعانة وولاية ملك وقهر ونفوذ مشيئة والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم كان هذا قدر حلقتنا هذه الليلة وسوف نستكمل تفسير بقية الآية في لقائنا ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته